الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فاتهم الله قالوا ألنكم Oh <laughs> 時点で the دَبَّ النَّبِي نَبِي نَ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا لَن نّجِينا مَن لّن تَنخِذُ الذُّلَّ كَفِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ إن المنافقين في الدرك الأسفل من المال ولن تجد له النصير لَن نَّمَسَّكَ بِكُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِن وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ما وَكَانَ